كلمتي إليكم في هذه الليلة عن وصايا لشباب المراكز الصيفية وأستهل هذه الوصايا في الأولى وهي إخلاص العمل لله عز وجل إخلاص العمل لله هو رأس الأمر وهو القاعدة والأساس وبدونه تحبط الأعمال ولا يسلح للنشاط أي قيمة ولا تأثير وهكذا إذا حرم العمل أو فقد العمل الإخلاص أصبح دون تمر فاعبدوا الله مخلصين له الدين وإذا كنتم تعتبرون أن انضمامكم إلى هذه المراكز عملا تتقربون به إلى الله عز وجل من خلال أنواع كربية الإسلامية التي تمارسونها وتتعرضون لأجوائها في هذا المركز فإن الإخلاص في العبادة من أهم الأمور وكان السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون عفسهم على الإخلاص لسنوات طويلة وأنا معك أيها الشاف عندما تقول إنني أجد في نفسي في البداية كثيرا من النواجع أو المنازعات التي تنازعني في نفسي فشيء يشدني إلى حب الظهور وشيء يشدني إلى حب الرئاسة وشيء يشدني إلى التحدث بأعمالي وإنني أجد صعوبة في التخلص من هذه المنازعات أقول لك نعم فإن الأمر في البداية يمر عند الكثيرين بهذه المراحل <تصفيق> والعمل في المراكز الصيفية في كثير من هذه الأمور بحيث يمتحن الشاب بعدة مسائل ليتبين إخلاصه فمثلا تبرز الطاقات والمواهب في هذه المراكز طاقات كثيرة ومواهب متعددة ويتبور أشخاص مراكز في هذا المركز فمنهم من يكون رئيسا ومنهم من يكون مسؤول أسرة أو يكون رئيس شعبة أو مسؤولا ثقافيا أو اجتماعيا أو رياضيا إلى آخره وتكتب الصحف ويكتب أسماء كتابها وتخرج المجلات وعليها أسماء من كتبها وهكذا فتبرز في المركز الطاقات وتبرز شخصيات كل شخصية لبعض نشاطاتها فإذا لم يكن الإخلاص حليفا لهذا الشخص فإن عمله مردود عليه ولذلك فإنكم لن تتوصلوا إلى الدرجة التأثيرية المطلوبة للأعمال التي تقومون بها داخل المركز وخارج المركز إلا إذا تم الإخلاص لله تعالى إذا استوى عندك المدح والذم إذا استوى عندك المجح والذنب فإنك في هذه الحالة على جانب الأمان وبر السلامة وأما إذا كنت تريد أن تعمل ليقال فلان عمل وإذا لم يكتب اسم العامل أو الهاعي فإنك تغضب فإن هذا العمل لا بركة فيه وقد تنازعك أيضا مسألة حب الرئاسة فتقول في نفسك لماذا صار فلان هو رئيس هذه الأسرة أو مسؤول هذه الشعبة أو هذا النشاط ونحو ذلك ولماذا لم أرشح أنا لملء هذا المكان وترى أنك خير من ذاك الرجل وأن إدارة المركز قد جانبت الصوات عندما لم تخترك أنت لتمارس هذا النشاط فأقول أيها الأخو المسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي المسؤوليات من طلبها إن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو أراده وقد تكون فعلا أنت أقوى شخصية وأكثر نشاطا من هذا الرجل أو من أخيك في هذا المكان ولكن ليست الأمور دائما بكثرة النشاط ولا بالأقوى شخصية وإنما الأمور ينبغي أن يراعى فيها الخوف من الله عز وجل والطاعة والعبادة ولذلك كان عمد الخطار رضي الله عنه عندما يولي رجلا شيئا فإنه يحرص على تولية صاحب الدين صاحب العبادة لأنه يخاف الله في رعيته، مع أنه قد يكون من, من الناس من هو أكفأ منه في العمل لكن أبعد عن الإخلاص والإخلاص أهم من الكفاءة مع أن الكفاءة مطلوبة ولذلك كان عمر يستعيد من جلد الفاجر وعجز الثقة فإذا إخلاص بغير كفاءة لن تكون السمرة المطلوبة والمرجوة وكفاءة بغير إخلاص تكون وبالا على صاحبها. وقد يكون مراعاة جانب الإخلاص أحيانا أولى من مراعاة جانب الكفاءة مع أن الأصل اجتماع الأمرين جميعا يقول يا أخي إن هذه النشاطات التي تمارس وتعلن أسماء أصحابها قد تكون مجالا لنفخ الشيطان في هذه في هذه النفس وإشباع هذه النفس صورا وتيه بالفخر والخيلاء وقد يذكر اسم صاحبها أمام الملأ أو يعلق ليشاهده الناس. ولكن دعاؤك لربك بقولك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا علمه وأستغفرك لما لا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه كثير بأن يزيل من نفسك هذه الوساوس وهذه المنازعات وأن يجعل عملك فيه الخير والبركة وفي الأثر والنفع إن شاء الله. ولكنني أريد أن أؤكد أيها الأخوة أنه قد يكون هناك مركز يفوق مركز آخر في الإمكانات. بل الشخصيات ربما لا كل أضراره يكون ضعيفا وبعد إغلاق المركز أو بعد انتهاء فترة المركز كأنه. آثار بعد عين ليس في الواقع شيء مما كان وتجد مركزا متوابعه كنات الماضية ولكن نفوس أصحابه تشتعل إخلاصا وعبادة وتقوى الله عز وجل يكتب الله فيه من البركة والنفع للناس في داخل المركز. وخارج المركز أمورا عظيمة الوصية الثانية إتقام العمل يجزع التنافس في كثير من الأحيان طلاب المراكز إلى عمل الأنشطة المختلفة أحيانا لمجارات أصحاب النشاطات الاخرى في المركز او خارج المركز او يريدون ان يكتبوا مثلا نقاطا معينة في التقوين لاعمالهم او اعمال او سري على ذلك ان تكتب صحائف او تفضل مجلات او يقام بانشطة ليست متقنة العمل ويكون هم أصحابها من الفراغات في هذه الصحف وهذه المجلات بمقالات فارغة ليس فيها مضمون جيد أو حتى أسلوب جيد. وإنما المهم أن يقال أصدرنا وكتبنا حتى لا يقال ماذا عملتم ولماذا لم تصدروا وتأخرت نشراتكم ونحو ذلك. ولذلك فإن الإتقان في أعمال أو في نشاطات المركز من جهة الأشياء المكتوبة في النشرات أو المجلات والصحف وانتقاء المادة وحسن الكتابة والإخراج أمر مهم وتنظيم رحلات الأسرة أو المركز في البرامج الجيدة التي تلبي حاجة الشخصية الإسلامية من نواحي متعزلة مع حسن أداء هذه النشاطات في هذه الرحلات هو أمر مهم في الإلقاء وإقامة المسابقات التي تحوي أسئلة هاجبة لها مغزى ولها معاني وينتجع من ورائها السامعون وتتجه صموحاتهم اتجاهات المحددة في غايات سامية في طلب العلم وأنواعه هذا من الإتقان أيضا وقف على ذلك ما من أنشطة المراكب المختلفة ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه فإتقان العمل من شريعتنا وصميم ديننا الوصية الثالثة العمل على تنمية العلم الشرعي من خلال هذه المرافق بعض الشباب يغرقون في أنواع من الأنشطة في المرافق لا تنمي علومهم الشرعية بل قد تضيع أوقاتهم في غالب الأحيان بل قد تضيع أوقاتهم في غالب الأحيان بسبب أنهم لا يقيمون وهنا للعلم الشرط ويعتبرون المركز مكان ترفيه وتسليه، ويعتبرون المركز وسيلة لجذب الناس فقط لكن جذبهم إلى أي شيء هذا غير مهم عندهم، ولذلك تجد أغلب هؤلاء لا يعرفون من أحكام الدين ما يقيمون به عبادات، فيكونون غاية في الفقر في أحكام الصلاة والعبادات، ولحذارك. ولكن لو استهدت الأنشطة لقفض تنمية العلم الشرعي حتى في الأمور التي ظاهرها التسلية أو نوع من الترفيه كالمسابقات لوجدت أن الأمر قد اختلف وأن الجو العام قد انطلب بصدغة العلم الشرعي وأصبح هم الشباب السعي لطلبه وتحصيله وأذكر لكم مثالا مما أعني فأقول لو أن مسابقة في المركز قد قيمت مكتوبة فكان هذه المتابقة كانت مقسمة إلى أقتاب فمثلا قسم عبارة عن إجابات عن أسئلة بطريقة صح أو خطار أو اختر الجواب المناسب وقسم الآخر كان فيه كتابة بحث حول موضوع من الموضوعات مثل مثلا ضوابط إيكار الميكر أو وسائل طلب العلم الشرعي أو العلمانية وإعثارة عالم الإسلام أو إلى آخر لوجدت أكثر الشباب يصدون عن الاشتراك في البحوث العلمية والفكرية يصدون عنها قدودة ويهجم جمهورهم إلى المسابقة التي فيها أسئلة سهلة في الإجابة صح أو خطأ اختر العبارة أو الجواب المناسب ونحن ذلك السبب أن هؤلاء يريدون السهولة ولا يريدون ركوب السعر فلا يمتلف الأمر أكثر من جرة قلم على دفتر الأسئلة ثم يقدمه ولكن أن يأتي بمراجع ويبحث عن مراجع في الموضوع ويشتري بعضها أو يستعين بعضها ثم يقرأ هذه المراجع ثم يلخص ما يريد أن يكتبه ويضع خطة عامة للموضوع ثم يلتق العبارات من الكتب ويربط بينها بكلام من عنده أو يلخص بعضها ليربطه بأصل الموضوع ويجعله بارسا جيدا ويطرع عليه بعض الناس ثم يهذبه ويشذبه ثم يقدمه في الموعد المحدد فإنك ترى هذا الصنف من الشباب غاية في القلة وهذه النفسية التي تريد الأسهل للأنفع نفسية تعيش في نوع من التواضع المهموم ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبداً دهر بين الحفر الوصية الرابعة الإيجابية الاندفاع للمشاركة وسج التغرات وتقديم الأعمال وكذف الزهن وقدش الفكر للإنساج أمر مهم لدى الشباب ينبغي أن يطاع يطاع مذه أعمالهم وأنفسهم وهم يعملون في هذه المراكب ولذلك تجد في الشباب شعلة منهم من يكون شعلة نشاط يكون نقطة ابتداء في العمل أي أن العمل يبدأ من عنده ليسوق وراءه غير غيره ويحمط غيره ويبتع غيره ومنهم من ينتظر من يحركه فليس عنده إيجابية ليس عنده إقدامة ليس عنده عمل ابتداء العمل ليس من عنده وإنما هو ينتظر من يدفع والأشخاص تلعبه شخص يحرك نفسه ويحرك غيره وشخص يحرك نفسه ولا يستطيع أن يحرك غيره والأخير شخص يحتاج إلى من يحركه ولذلك تجد الشباب الذين يحتاجون إلى من يحركهم كذا؟ والشباب الذين يحركون غيرهم قلنا ونحن نريد أن نكسر عدد الذين يستطيعون أن يحركوا أنفسهم ويحركوا غيرهم لأن هذه هي صفة الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى فيها المسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على درجة عالية من الإيجابية كان العمل يفتدئ منهم لم يكونوا يحتاجوا دائما إلى محرك ومحفز وعوامل تحميز وإنما كان هم المحمسين وهم المحركين لكثير من الأعمال ولذلك دبت البركة حطرة حطر النفع والبركة في أعمالهم ولكن للشباب إن من بعض الأسباب التي تحول بينكم وبين الإيجابية العمل احتقار أنفسكم أحيانا وجهلكم بقدراتكم أحيانا أخرى ولذلك فينظر أن لا تحقروا أنفسكم قدم ما لديك لا تحتقر ما عندك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المفهوم عندما قال اتقوا النار ولو كشق ثمرة فقد يقول القائل ماذا يغني شق الثمرة وأي دوع يسد ولكن لا تحقرن من الأعمال شيئا اعمل قدم ما استطعت مهما كان صغيرا. فإن الصغير من هذا والصغير من ذاك يؤدي إلى تكوين أمر عظيم ولذلك فإنك لو أخذت أسرة من أسر بعض المراحب وأردت أن تصنف الشباب لوجدت نسبة كثيرة منهم يأتون إلى الأسرة هكذا الفراغات ويجلسوا على الكراسي ثم يقفون مكتفي الأيدي أمام أحد يكون لهم افعلوا افعلوا هذا واحتاجون إلى تحميس حتى لا يبردوا بعد هذا الأمر بالعمل هذا وليس هذا الكلام جاء عن إلى الفوضوية والرمي بالأعمال من غير استشارة وإنما أقول إن الاستشارة لا تكون إيجابية فمن الممكن أن تكون إيجابيا تكون بالأعمال وأن تكون أعمالك مبنية على استشارة إخوانك من أهل العلم والخبرة ولذلك فإذا حصلت هذه الإيجابية هذا الدفع والحماس والأداء والتقديم مقرونا بالاستشارة فإن العمل يكون على درجة عالية من النجاح والإثمار <تصفيق> الوصية الخامسة الابتعاد عن المحرمات وعن الشبهات في أنجطة المراكب وأقصد بهذا أن كثيرا من الشباب يضيعون أوقاتهم فعلا أثناء وجودهم في المركز وعندما تحاسبه عن عما فعل في فترة المركز من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة أو من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة ماذا استفدت في هذا اليوم؟ وما هي الزيادة التي اكتسبتها عما كنت عليه في اليوم الماضي؟ لم تقطع أن تخرج منه بجواب ولا نتيجة. ذلك أنه أزال مركز ليقضي هذا الوقت بالحديث مع فلان وفلان. وقد يحدث من وراء هذه المحادثات الفارغة التي ليس من وراءها نتيجة. إلا ضياع الوقت والاتجاه في الشخصية في مجالات تكون حالة أنت وهو على غيرك من يدير النشاط أو قد تسبب مشاكل أو مشكلات داخل المركز بفعل تصرفاتك فتشغل آخر لك بحلها. بدلا من أن تساعده على حل المشاكل الأخرى وهذا العمل ليس من دين الله ولا من شمع الله ومثل هذا ما يقع من بعض الشباب من إغراف في العلاقات العاطفية في المراحل بحيث أنه يدمر شخصيته وشخصيا أشخاص آخرين ممن يقيم مع مثل هذه العلاقات بحيث تكون النتيجة في النهاية مشكلات أو ظلمات بعضها فوق بعض ومن الأمور المتشابهة أو المحرمة أحيانا بعض أنواع التمثيل التي يقوم جهى الشباب في بعض المراكز كتمثيل أدوار الكفار والنطق بكلمة كفري أثناء التمثيلية أو الإتيال بفعل الكفري فيها كسجود لشجرة ونحو ذلك أو تعليق الصليب وما او ذلك أو تمثيل, أد... تمثيل دور بعض الشخصيات بما يظهرون بنحو الإسفاح في عرضها مثل تمثيل أدوار الصحابة ونحو ذلك أقول أيها الإخوة في نظري أن مثل هذه النشاطات المسرحية يبغي أن تتسجه للحوارات المفيدة والحوارات على المسرح بعيدة عن الشبهات والمحرمات ولذلك لو وجهت هذه الأنشطة المسرحية في هذه الحوارات لكانت أبعد عن الشبهات والمحرمات ولا أدت نفعا مهما أمام الذين ينظرون ويشاهدون هذه الأنشطة المسرحية وكذلك ما يقوم به بعض الشباب في بعض المرافض من إنشاذ الأناشيد على نحو من أناشيد الصوفية أو ما يصاحبها من بعض الآلات المحرم استعمالها للرجال أو مشابهة ألحانها لألحان أهل الفسق أو أن تكون غالقة أو مغلقة في اللحن جدا لجرجة يطرر معها السامع ولا ويشغله ذلك عن التفق للمعاني الموجودة في كلمات القطيلة المنجلة ولذلك فأوص الشباب أن يختاروا الكلمات الجيدة القوية ذات المضامين الممتازة التي ينبغي أن تطرق أسماع السامعين كما أنني أنصح أو أرى فهذا رأي أن يكون النشيد لصغار طلبة المركز هذا رأي أن يكون النشيد في صغار الطلبة ما أمكن لمناسبته لوضعهم ولأن بعض الكبار إذا كبروا في المستقبل فقد يجد نوعا من الحرج وقد صار قالب علم او امام مسجد او خطيب جمعة ان يكون صوته موجودا في احد الأشرف وهو ينجد الوصية الثالثة استغلال المركز وانفطة المركز للدعوة الى الله عز وجل في تفصيل هذا المفهوم والتأكيد عليه والتمرس بأتاليبه وتحميس البعض لبعضهم وتحميس الإخوان بعض البعض في القيام بهذا الواجب العظيم الجعوة إلى الله وظيفة الرسل والجعوة إلى الله أسمى مهنة يمكن أن يقوم بها إنسان وهي شرف ومسؤولية وواجب لا بد من القيام به فعندما يكون جيال في المركز الإشارة من خلال برامجه المطروحة التي تدرس لأفراد الأسر وتعقد لأجلها الندوات وتلقى لأجلها الكلمات وإشار لأجلها في المشاهد في بيان وجوب الدعوة إلى الله وبيان وسائل الدعوة إلى الله وبيان صفات الداعي إلى الله وبيان ضوابط المفرحة في وسائل الدعوة إلى الله ثم دفع الشباب للمشاركة في المجتمع عموما لتطبيق هذه المفرومات الجعوة إلى الله لهذا المركز إشعاع في الخارج قوي ويكون له أثر عام وتصل الأنوار إلى قعر البيوت من خلال الحرص على هذا المفهوم الإسلام الأصيل وتطبيقه وليفهم الشباب في المركز انهم لم يأتوا فقط الى المركز لحفظ اوقاتهم من انشطة او الامور المضيعة الوقت خارج المركز او لحفظ انفسهم من قرناء السوق ورفاق الشارع وانما قد اتوا الى المركز لغايات اعظم من هذا واسمه انا وهي تكوين الشخصية الاسلامية التي تنطلق خارج المركز في جعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي، وإلا فإن نشاط المركز يكون في غاية القصور إذا كان الهم فقط تجميع الشباب لحمايتهم من شباب الشوارع أي أخوة إلا العمل. لنفعي الناس في الخارج بالدعمة إلى الله بينهم لهو دليل على أصالة هذا المحظن الذي عاش فيه هذا الشر وإن عمل دور في المركز لتخريج الدعاة أو كل شبه الدعاة في هذه السنة وتكميلهم بعد ذلك هو من أسمى الأهداف التي يمكن أن يقوم مركز من أجلها الوصية السابعة: العناية, العناية بحقوق الأبوة الإسلامية في هذه المراكز. إن اجتماع الشباب في مكان محدود مثل هذا المكان يولد بينهم نوعا من الاحتكاك. إذا لم يقم هذا الاحتكاك والهذب بحقوق هو وتفصل قضايا هذا الاحتكام وتؤثر الأخوة بأطر الأخوة الإسلامية فإن هذه العلاقات لا تنبس أن تنفصل وتنهار أو تتوجه إلى غير طريقان الصحيح، ولذلك حقوق الأخوة كثيرة جدا ومن أبسطها إذا لقيته فسلم عليه إذا دعاك فأجبه إذا تنصحك فانصحه إذا عقص فحمد الله بسمته إذا مرض بعضه إذا مات فاتبعه كونوا عباد الله أخواله المسلم أبو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره أحب الناس إلى الله أنفعهم وأقرض الأعمال إلى الله ثلو من تدخله على قلب مسلم أو تقضي عنه زينا أو تقرض عنه جوعا ولا أن أمشي في حاجة أخي مسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهره وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم فخضوا النزاعات وتأليف القلوب وجمعها وتنقيه النفوس بالقيام بحقوق الأخوة والتأذيل بأداب الإسلام من الأشياء التي إذا إذا قام بها أهل المركز دل على سمو رسالتهم وعلو أهدافهم وحسن تربيتهم وعظم أثرهم النافع لأننا نقول أيها الشباب إن هذه المراسل في الحقيقة محظا تربية تربية شاملة ومنها التربية على حقوق الأقوة إن التأليف بين القلوب نعمة من الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإذاً هذه وسيلة نقوم بها ونجع الله تعالى أن يأتينا بالنتيجة العاجلة في إحسان العلاقات بين إخواننا والحقيقة أنه عندما تقاموا أو يقاموا بحقوق الأخوة في المركز فإنه يبنى جدار مهم في المجتمع جدار من هؤلاء الشباب المتلاحمين المتراطين المتعاونين المتكاففين المتحابين في الله والمتزاورين فيه جدار يرد كيد الأعداء جدار يعطي لموذجا للمجتمع الإسلامي المصغر فيكون قدوة بواقعه هذا المجتمع الإسلامي المصغر ودعوة للآخرين ليكونوا مثل هذا المجتمع المصغر ويكون هو خليا من الأمراض نقي من الشوائب ما أمثن ذلك في حدود طاقة البشر وهذا المجتمع الإسلامي الصغير الذي تقام وقام فيه بحقوق الهروة إنه لينفي عنه خبث الأمراض والعلاقات التي تصادم الشرع ويرتقي بالشاف من مرحلة ضياع الوقت والعراق في الهوجاء الفارغة أو الأعمال المحرمة ليجعله أخا في الله بمعنى في الله بالأهداف السامية التي يريدها الشر المطهر من المسلم تجاه أخير المسلم يقولون في المدل إن اليد الواحدة لا تصفق ولحن نقول إن التصفير لا يصلح ولكن قل كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم لأخير المسلم مثل المسلم لأخير المسلم كاليدين تغسل إحداثما الأخرى ما أروع هذا المثل وما أجمله وما أعمق دلالته تغسل إحداثما الأخرى كاليدين تغسل إحداثما الأخرى فالمسألة إذن الوصول إلى النظاقة والنقاوة وثانيا المشاركة في هذا التنظيف والتنقية وثالثا أن المسألة ليست من طرف واحد وإنما كما يشير الحديث الآخر المؤمن مرآة أخيه كل واحد مرآة الآخر إذن كل واحد يد تنظف يد الأخرى ولاحظ على حركة التنظيف ما فيها من الجمع وعلم التطرق وما فيها وما فيها من هذه المهمة وهي مهمة التوظيف وليست التوسيخ وأقول إن الاحتكاك الذي يوجد في المرافل قد يكون سببا حيانا في إثارة حداوات وإثارة نوع من البربة بسبب تنافس اخطئ توجيهه وطبيعي ان الانسان عندما يكون في بيته ولا يرقى اخرهم الا دقائق يكون في كثير من المجاملات لان المسألة دقائق لا تتبين فيها النفوذ لكن عندما تظارهم جميعا في محمل واحد في قربهم حصول احتكاك الماء، فإن هذا يؤدي إلى تكشف أنفس بعضهم لبعض واتصالها، وبالتالي فإن شيئا ما في نفسيه هذا لن يروق لنفسيه ذلك، ويحدث نوع من التصادم أو التنافر، ويقول لك. إن في فلان شيء لا يعجبني إنني لا أرتاح لفلان إنني لا أحب العمل بجانب فلان إنني لا أحب العمل تحت إمرة فلان وهكذا نقول نحن أن في المراكز فقل وتهذيب لهذه الشخصيات بحيث تعرف كيف تتعامل مع بعضها وبحيث تعرف كيف تتلافى الخطا على الآخرين وبحيث تعرف كيف تتعايش بشكل إيماني بحيث أنه يكونون كالصف الواحد لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا لا يكون غريبا إذا وجد تنافر بين شابين في المركز في بداية المركز لكن يكون من النتائج العظيمة أن يخرج من باب المركز فيه في ههاية فترة المركز أخوان أن يخرج هؤلاء أو أن يخرج هذان الاثنان يخرج كل منهما أخا لصاحبه رفيقا له حسن الأسلول معه فنكون فترة هذه الشهرين في المركز هي فترة تشذيب وتهذيب حتى تتطارع هذه النفوس. ألم يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم وتطارعا ولا تختلفا تطاوعا ولا تختلفا انزل لي عن رأيك مرة وانزل لك عن رأي مرة فتجتمع غراؤنا جميعا لكن أن تصر أنت على رأيك وأن تصرنا على رأيك متى نفتقي إذا لاحظت نفورا منك الكلمة أقولها أو تصور بالعقوده فكن دقيقا في الملاحظة شاطلا فإنني سأتجلد هذه الكلمة التي ضايقتك وهذا التصرف الذي أزعجك فلا أكرره مرة أخرى والتلاصق في بيان العيوب أمر مهم وفرق بين التدريج والمناقشة والفرق في نظري يكون في الأسلوب أكثر من أي شيء آخر فأنت تعرف وترتاح للنصيحة عندما تأتيك بقالب النصيحة في جو النصيحة ولا ترتاح عندما تكون مثلا تشهير وتجريح الوصية الثامنة الحرص على نفع المجتمع من خلال نشاطات هذا المركز سهيل من الشباب يقول: عندما يظنون أن المركز هو جو مستقل بذاته ليس له علاقة بالمجتمع أبدا ولذلك فهم قد يتوقعون داخل هذه الفرق وهذه الفصول وهذه الأسر وهذه الشعب دون أن يفكروا بالامتدادات لنشاطات خارج المركز فمثلا عندما يكون لأفراد المركز